و َ إ ِ ذ ْ قلنا َُْ ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسجدوا ُُ لادم ََِ فسجدوا َََُ إ الا َ إ ابليس َِْ قال ََ أ ااسجد ُُ لمن َِْ خلق َََ تقينا قال أ ر أ ي ت ك هذا الذي ك ر ن ت علي لئن أ خ ر ت ن ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لئن اخرتني إ ل ى يوم القيامه لاحتنكن ذريته إ ل ا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاءكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا إن عبادي ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط ا ن وكفى و بربك ك ل ا ر ب ك م ا ل س ي ل ك م ا ل ف ل ك في ا ل ب ب ح ر ت ت غ و ا ض ل إنه ك ا ن ب ك م ر ح ي م واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إ ل ا اياه فلما نجاكم إ ل ى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افامنتم أ ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم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 فمن أ و ت ي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في ا ل آ خ ر ه اعمى واضل سبيه ل